التسجيل التاسع والستون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الحلال باء الجناح ثاء المستجيب ثاء قاعدة